بسم الله الرحمن الرحيم الفlam رأت الكآيات الكتاب وقرآن المبين ربما يوعد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا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 لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضارين إن نحن ننزل ما ذكر له لحافظون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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما تذكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحون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 والأرض مذبناها وألقينا فيها رواتي وأنبثنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزايا أزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح حلواق حفأزلنا من السماء ماء فأتقيناكم وهو ما فاتقيناكم وما أنتم له بخوازين وإن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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مثلون والجان خلقناه من قبل من نار التموم وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرا من صلصال من حمأ مثنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مثلون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظر قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال رسب دماء ويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا تَبَعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْطُوعٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ نَّاعِمَةٍ يدخلوها بثلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر متقابلين لا يمثهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مثني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين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 إلا امرأته قد ذرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل روط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون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 عادت هم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليهها فاسلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتواتمين وانها لسبيل مقيم إن في ذلك لا آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فاتقن منهم وإنهما لبيمار مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاك العلي ولقد آتيناك سبع من المتن والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما مت عناده أزواج منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم وخف جلاحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المدين كما أنزلنا على المقتتمين الذين جعلوا القرآن عطين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ